نفسي ثم نفسي خلاص ومش هعمل حساب للناس ومش أنا نية ده أنا بأثبت وبابني لللي جاي أساس لإني تعبت في حياتي خلاص قررت أنا لقاتي أول حاجة حعملها حرد بأولوياتي نفسي ثم نفسي خلاص مش هعمل حساب للناس هو مش قلنية ده انا, أنا باظبط وببني من اللي جاي اساس لاني تعبت في حياتي خلاص قررت انا القاتي اول حاجة هعملها حرتب اولويات ومش حيضي على الفاضي بفرق كبير حقيقي ما بين قليل الحيلة والراضي حاجة تغاليا ناوي عليك هحاولش اني مخصد لاش حاجة ملهاش اهميات حبيعها حتى لو بماش هو دا وقت ومعادي ومش حيضي على الفاضي فرق كبير حقيقي ما بين قليل الحين. وقعت وقمت كام مرة وعمري ما اشتكيت مرة لقلت الحد باتقلم ولا تكلمت ما بين الوقع والقومة في درسي يدو معلومة ويا ما الدنيا بتعلم وانا هتعلم وقعت وقمت كام مرة وعمري ما اشتكيت مرة لقلت الحد باتقلم ولا تكلمت ما بين الوقع والقومة في درس في دومة دوم ويا ما الدنيا بتعلم ولا تعلم قليل الحينة والراضي نفسي ثم نفسي خلاص ومش هعمل حساب للناس ومش قانانية ده أنا باثبط وباب مين جاي أساس نفسي ثم نفسي خلاص